توجه إلى الرحمن واطلب رضاءه فليس سواه فليس سواه في الشدائد حاني أو كن واسق بالله غذا ومن لأنو وقوف بنا رؤوف هو الله رب العرش هو الله رب العرش أعظم بسأني وبالذكر وبالذكر مجده الأزمان قرأت كتاب الله جبته ضروبه قرأت كتاب الله عجبت طول ساع اني كل المنى اجب طول فنيئاً لمن نال الموجة والرض في تنباع من فوق او انوا من من